بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي <صفيق> بسم الله الرحمن الرحيم قرا بسم يا رب بيتي ball yeah. اين كان للبدءه امام التقوى ارا bali